بعدك يا الغالي ويعيت تقبل هديات قلب مضناك من خفي الوجدان عدى يعت قول صريحا ان يطلب رضايك يا سيد عيني ما تمنيت غير الحياه «Хабك ملکني بطيب حسناك», «و هذ عسو علی صعبك انشیت», «قروب سناه انسیت», «عائش بقربك ما تهنيت. أسأل بكرا كيف دنياك. وصبح ومساوي الليل والنات ابكي خي عليك كيف بنساك هذي حياتي وانت مقفيت كيف الحياه صدم غزاك